أهلا ومرحبا بكم في إن شاء الله هذا اللقاء المبارك من مادة التربية بالمصحبة المذل اللي اتفقنا فيها إن ذي من أهم المواد اللي تدرس في المعهد من أهم المواد اللي بتمر على أي إنسان مسلم دي شيء مهم جدا جدا ل لأن في الحقيقة هي ذي الوقت اللي بيكون فيه و ورد المحاسبة. وفدي بقولك المشكلة بتاع المادة دين دي اللي ده ورد المحسنة. ده الجزء العملي ده التربية العملي ده الوقت ال ال ال ال ال ال ال بتاع ال ده الوقت بتاع الورش. فاللحن بندفن فيه حقيقة هل مجموعة الكلمات اللي احنا حصلنا عليها طول الأسبوع مجموعة الكلمات اللي احنا حصلنا عليها طول الأسبوع ما نصبنا من العمل فيها. نطيبنا من العمل فيها خدوا بالكم الأمر ده مهم جدا جدا لأن في هذه الأيام سهل جدا جدا العلم يعني الواحد بيصله العلم من عبر الوثقب والفيسبوك والتويتر وكل حاجة قاعد يحصل إيه؟ يحصل علينا علوم كتيرة انت شئتي أم أبيتي بتحصلي عليها بس عندنا مشكلة ايه هي؟ ان هذا العلم اما ان يكون حجه لك او ان يكون حجه عليك ركزوا بالكم من فكرة العلم ده يعني اما ان يكون حجه لك او ان يكون حج عليك ولذلك بتجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم الصحابه حينما كان يعلم الصحابه فكان بيعمل ايه كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم 10 10 عشر ايات بعشر ايات لما يحسنوا تلاوتها ويحسنوا حفظها ويصلوا بيها ويطبقوها عملا يبدأ يأخذ العشر آيات اللي بعدها إنما إحنا في الزمن بتاعنا وفي الوقت بتاعنا الأمر مختلف جدا جدا ليه؟ إذا قلت لكم المعلومات بتترقى عليك من كل أنواع الدنيا أنت وإنت ماشي يعني مش عارف تعمل إيه في موضوع المعلومات اللي بتاخدها وبالتالي الامر ممكن يكون صعب جدا جدا علينا ان احنا ناخد المعلومات نبقى عندنا علم بس ده خطا يا جماعه واحدين بالكم ثم انا حاسس بصدى كتير في الصوت هل دي حاجة طبيعية ولا ايه يعني اكمل انت كده تسمعني واكمل أنا أستمع أن الدبس يتكرر مرة تانية من الأول طيب نكمل طبقنا ما شاء الله اللي حضرتك قلتك عليه اللي هو أن إحنا نعمل جدول للأداب جدول لتنفيذ الأداب ماش، مفيش مشاكل مفيش مشاكل إن شاء الله نحن عاوزين نشوف أن إحنا هنعمل إيه في موضوع الأدوات اللي نحن بناخذها دي لأن يا جماعة لازم فعلا تحسي بتنمية تحسي بمهارتك زادت، تحسي بالامكانيات زادت، تحسي بإيمانك زاد، وقليه يبقى الموضوع صعب جدا. معيشه كما قال ربنا. وإذا سليت عليهم آيات، إيه اللي حصل؟ زادتهم إيمان. يبقى احنا فعلت الآيات فتأخذها عشان تزداد إيمان. طيب، لو أنت سمعت الآيات ومتزدت إيمان، ده يبقى احنا عندنا مشكلة. هيبقى عندنا الأمر طبعا إيه؟ هيبقى خطر لأن أنا أنا بقرأ. ويأخذ آيات ولكن ما بزدش الإيمان بتاعي طيب إحنا نتكلم تعالوا ويراجع سويا بفضل الله سبحانه وتعالى في موضوع فكري الأداب اللي خدناه كان إيه طيب حاضر فعلا أنا حاسس أننا محتاجين لتبع الجدول وانتبع الأعمال بتاعتنا بوقت كافي ده دي حقيقة حاضر المشكلة أني مثلا أسمع كذا درس أقرأ وذاكر وحاجات عايزة تتطبق بحس ان مش عارفة اتعامل بقول خلاص اطبق حاجة واحدة مثلا طيب انا موافق جدا على تطبيق حاجة واحدة يا اختنا انت لو طبقتي كل يوم ادب معين واصبح حاجة عندك خلاص بشوية في شوية ال ال ال الامان سيكتمل الإيمان تضع المصبعون الشعبه ها لا اقصد كل فترة امال ايه <تصفيق> مش كل يوم كل فترة اطبق حاجة واحدة طب هل انتوا شايفين ان الموضوع يعني يعني كتير الموضوع فيه زحمة لان احنا انا شايف ما شاء الله قوات قيلة لان ما اطلعت على المناجي اللي بندرسة فهوات انا شايف ان الدنيا بسيطة أنا شايف إن ما بيحمل شيء دي معاني عالية ولا دي أوراد عالية ولا في عبادات عالية بل بالعكس الدنيا بسيطة يعني كان لسا دايما بسمع الدكتور أحمد السعد لأن أنا بكون بعده فبلاقينا اللي هو بيتكلم فيه أخلاقية بسيطة اللي إحنا شغالين في في في أداب فالموضوع فلو طبق مثلا عبادة أطبق شيء استفدت من درس سمعته خارج المعهد خارج المعهد هو عموما عموماً الـ الـ في الحقيقة كل ما تعلمتيه أنت مضطر بأن تصدقيه. فعلى حينما يحاسبك الذي يحاسبك على منهج المعهد إنما تروح على عمرك وعلى مالك وعمرك أنت خدتي حاجات إيه ونفسيت منها إيه ماشي طيب. يعني طيب نحلها ونشتغل فيها إن شاء الله ونشوف المشكلة اللي عندي أختنا أسماء إن احنا ممكن نحلها إزاي ونعملها إزاي طيب اولا الأول طيب هل ده عندنا وارد في الأداب ولا مش وارد في الأدب أنا شايف أنه يعني مش وارد في الأدب برفع علينا الحمد لله والشكر لها كذا إحنا كويس. لأن الأدب خلاص ان أنا باكل بيميني وباكل كده وباكل وبأكل الله وبحمد الله في الآخر طيب الحمد لله والشكر لله في الأدب النسيان فقط في الأدب النسيان فقط طيب نعمل إيه؟ نتغلب على موضوع الأدب النسيان ده ازاي الصوت عندنا أختنا تمر بتقول إن الصوت عندها مش واضح طبعًا إحنا الباقي عندنا الصوت واضح الحمد لله احنا الباقيين عندنا صوت واضح فالحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى يصلح لاختنا طمر الجهاز بتاعها طيب الاداب تعلم اهل الاداب وينفكر بعض ده شيء طيب جدا جدا اداب ممكن نحط ورقة او حاجة اصاب عناها ما شاء الله لا قوة الا بلا اختي كده وزوجتي كانت عاملة كده نعمل جدول ونتابع بعض ماشي احط ورقة في مكان الاكل أحط على الباب أذكار باب الحمام أحط عليه الأذكار بتاعته أحط على باب على دخول البيت الأذكار بتاعته أحط على مكان الأكل لو بنكل في مكان معين أعلق ورقة ومكتوب فيها الذكر بتاعه خلاص يبقى البيت كله بركة وكل ذكر وأنا شوية هعتد عليها وأنا هعتد عليها والبيت كله بعد كده هعتد عليها إن شاء الله رب العالمين كان عندنا مشكلتين المرة اللي فاتت احب ابدا بيهم بس عشان ايه يعني نبدأ النهارده ان شاء الله بوضوع الاخت هناء كان ما كانت كانت مش مشتركة في ورشة كان عندها مشكلة انها مش مشتركة في ورشة فالوقت اسالكم الموضوع حل ولا لا اشتركت في ورشتنا الحمد لله والشكر لله كده بقى عندنا خلاص ان الاخت هناء اشتركت في ورشه وانتبعينها كويس ولا النظام التفاعل ضعيف في الورشة احنا عاوزين نشوف حل فعلا لموضوع التفاعل الضعيف ده مش بنستمر على المتابعه طيب تعالوا نبدأ نحط حجر اساس انا يعني مقترح الوقت في حاجة معينه ان احنا ممكن نشتغلها سوا الا وهي ان احنا عندنا كان موضوع صلاة الفجر وكان عندنا ناس عندنا مشكلة في صلاة الفجر اتفقنا ان احنا نرن على بعض ان ترنوا على بعض قدر المستطاع علشان تصحوا بعض في حد حرص على العمل الصالح ده هل في واحدة رنت على واحدة خلال الاسبوع اللي فات؟ حتى لو مره واحدة؟ خارج المعهد؟ لا ما كانش كلامنا خارج المعهد كان كلامنا ان داخل المعهد كان كلامنا ان احنا المجموعة اللي احنا هنا احنا عاوزين نحافظ على بعض ونضبط سوا صلاة الفجر ان احنا نشتغل فيه نفع عليها ونصليها عندنا طب خلاص عندنا اسماء وثمر بيرنوا على بعض طب الحمد لله قدوتي أم المؤمنين خلاص بال ايه نعم جميل وقتنا هبه بتقول انها خارج المعهد يعني بترن على حد خارج المعهد طيب طب نعمل ايه بقى انا عندي اقتراح كويس مشي إحنا هنفعل الجروب بتاعنا لأن حضراتكم على الجروب من النهاردة ان شاء الله من الفجر القادم اللي هصل الفجر في اللي الفجر في المعاد بتاعه هتدلنا تمام على الجروب ايه إرأيكم جميل الحمد لله والشكر لل يبقى احنا عندنا في رسالة يوميا رسالة يوميا كلمة التمام بتاعتنا الحمد لله كلمة التمام بتاعتنا الحمد لله اما نشوف كلمة الحمد لله حضرتك الكذبة الحمد لله على الجروب عرفنا ان الحمد لله انا صليت الفجر النهاردة وبالتالي طبعا هنبدأ نشوف الوضع عامل ازاي هنشوف عندنا كام حد صلى كام حد ما صلىش. لأن الأمر يبقى خطير جداً جداً لعله وعسن ده يحرك أصلاً إيه؟ يحرك تجاه بعض إن واحدة شافت إيه ده معقول أنا عندي عشرة مطلوش أنا كان ممكن أخذ العصر دولت في حسناتي أنا كان ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر خير من الدنيا وما عليها كان ممكن إن أنا جيب الدنيا كلها ولفها في شنطة جميلة وقدمها هدية لوحدة لأخت لي. إننا الدنيا كلها ده خير من الدنيا كلها أهادي أختي بها بمجرد رنى في وقت الفجر يوم هي تقول تصلي الفجر وفعلا إن واحدة بعد ما صرت الفجر تقول جذاها الله خيرا فلانا ليه لأنها النهاردة أهدثني وجعلت وجعل سبب في جعلت سبب في إننا أصل ركعتين هاتين الركعتين خير من الدنيا وما عليها طيب أختنا سمر بتقول لنا إن الحمد لله عملت إيه إنها عملت جدول كلام جميل ماشي بس خلونا ان احنا نعمل ايه نعمل كده طيب شيخنا ممكن ما اعرفش ادي تمام في نفس ميعاد الصلاة لأن الموبايل اللي عليه الواتس بتاع اخي طيب وقت ما تمسكيه وقت ما تمسكيه في اي يوم وقت من اليوم هتدينا الحمد لله احنا هنحسب على صلاه الفجر امتى العشاء ايه رايكم هنحسب على صلاه الفجر العشاء ما فيش مشاكل بس أنا عاوز أشوف حاجة، أنا عاوز أشوف أربعين كلمة الحمد لله يوميا عاوز أشوف أربعين كلمة الحمد لله يوميا معناها معناته في أربعين حد يعني صلى الفجر في صلى الفجر في وقته، صلى الفجر في وقته، إن شاء الله إن شاء الله هبدأ بنفسه هتظهر لكم بإذن الله رب العالمين، التمام من خلال أمم معاذ وانتوا ايضا لنا التمان بتاع الحمد لله بتاع الفجر كده وان شاء الله يكون انطلاقة طيبة باذن الله رب العالمين يكون انطلاقة طيبة لنا في صلاة الفجر والحفاظ على صلاة الفجر كما تعلمون من صلى يعني الفجر 40, 40 يوما في 40 يوما فكتبت له دراء كتبت له دراء من النساء ان شاء الله مش يبقى الانسان دريد اثبت ضراءته يعني انسان كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا وكان عاوز يخطر على البراءة فأخذ البراءة حصل عليها فاحنا إن شاء الله يستنى وإحنا في المعهد نتمي الاربعين بإذن الله رب العالمين ونبقى من البراءة بإذن الله من النفاق كده طيب هذا كان الجزء بتاعنا تعالوا نخش بقى سريعا في كمة الأداب إحنا ليه بندر في مع بعض ليه بزيزة الأداب؟ ليه قاعدين كده نفكر ونقول هنزلين نزيزة الأداب، الأداب اللي, فات، الأداب اللي فات كان إيه والأداب الجاي كان إيه وعاوزين نحرص عليها السلام عليكم حتى نصل لدرجة عالية في الإيمان جزاك الله خيراً هذا الكلام مش في المنهج يعني مش من اللي أنا قلته ممكن تعمل إيه ممكن على فكرة تبي تشغلي التسجيل ال على الكمبيوتر وبالتالي إن أنت اللي في الموبايل وبالتالي ممكن تحفظ المحاضرة معاكي تسمعها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ممكن تلخصيها لنفسك ممكن تكتبيها ممكن حد يبعث لنا نجتهد إن شاء الله حد يبعث لنا الأداب على الوقت بعذن الله رب العالمين ونبقى شغالين بتتفرج طب ما أعطلوش التفريخ ذلي طب قولوا لي طيب أنكم تفرغوها وبعدوا لي التفريخ طيب وإحنا بنفرغ بن المحاضرة هلأي أن أنا قلت إيه حتى نعبد الله كما يريد الله ورسوله ما شاء الله أنا ما قلتش كده اتنين اقتنا أن نتمسك بما أتنا نبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نظل دين لأنا دل دل قلتها المرة اللي فاتت نعم أنا قلتنا طب واحد أن احنا عاوزين نعمل إيه إن احنا عاوزين نعيش العيش الطح عاوزين نعيش العيشة الصح طب العيشة الصح إيه هي هي العيشة اللي يكون فيها عيشة الخ الخير كله هو النبي صلى الله عليه وسلم عيشة النبي وحياة النبي وإن نحنا نصل نعم طب يسونت النبي لأقولك كده إن نحنا عاوزين طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ان حضرتك لما تقولي لي أنا من أهل السنة تبقى صادقة وأنا مقولكم إحنا من أهل السنة لبقا صادقين لأن نحنا عندنا كرفة في تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقي واحد يروح ليكتب يتجوز واحده يعقد القران عليها ايوه هتعقد القران ايه؟ تعقد القران على على كتاب الله وسنة, وسنه وسنه رسوله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ايوه يا حبيبي سنه النبي بتقول ايه في في الزواج يقول لي ايه؟ اقول له ايوه انت هتتجوز هتتزوج على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه سنه النبي ايه سنه النبي بتقول ايه في الزواج مش حال النبي النردت ده في حد اللي بيزود كمان ويقول لك وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني إذا كنا لو دخلنا في مذهب الإمام أبي حنيفة ده هو عاوز يشوف يدرس فقه مقارن. إنما إحنا بنتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ألا نس نسأر تزاي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. تخلون من الزواج إلى الجود عليه اللي عايشه عليه هو مش عارف يعني ايه استني تردي لي صلاه والسلام لا احنا كده بنعمل هتقدري تقولي ايه تقدري ان انا باكل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم انا بنام على سنه النبي صلى الله عليه وسلم انا بدخل البيت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم انا بخرج من البيت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى حياتك في نهايه اليوم اللي ان انت قضيتي 24 ساعة مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كمان ان هنؤمن على بعض ان شاء الله رب العالمين هنأمن إن, إن شاء الله ربنا يؤمننا على أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة إن إحنا لا نظل لي الدليل في النقطة دي الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا نعم أختنا الله يفتح عليك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظله بعدي أبدا فده كده احنا بنتطمن إن شاء الله إن نكون بعاد عن الضلال طيب لسه إيه داني عندنا عاوزين نقوله إن إيه إن الأداب دي بقى الأداب دي بتحول بتحولك لداعية إلى الله بكل سهولة وكل يسر الحاجة اللي انت مش محتاجة فيها كورسات خالص الحاجة اللي مش محتاجة فيها شغل دعوي خالص الحاجة اللي مش محتاجة فيها لو سمحت علمني فن الدعوة لو سمحت انا عوزة محاضرات في الدعوة لو سمحت انا عوزة اتعلم كلام من ده مع الاداب مع الاداب فما تبقى تضيعة عندك وتبقى تاجية في حياتك انت داعية بفضل الله سبحانه وتعالى من غير ما تتكلمي انت داعيه من غير ما تتكلمي وقلنا النموذج بتاعنا ايه النموذج بتاعنا ان منظر غريب كده ان وانا عندي عشر بنات واقفه مع مع بعض شله شلة. واحنا الشله ديت بنشرب من كل دير في في الكليه واتفاجئنا أو, او كنت قلت المثال المرة اللي فاتت احنا في الحرم واتفاجئنا ان في احواض زمزم وعشر تخيلوا كده ايه ان عشر اللقابات وقفوا على عشر احواض وكل واحدة مسكت زمزم بايدها ورفعوا كبيات مع راعة وشربوا على ثلاث مرات ايه دا ايه دا منظر طبعا يزلزل القلب مجرد ان إيه؟, ايه مين اللي ضربهم التدريب العالي ده النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي علمني اللي علم الناس دي التعليم العالي ده النبي صلى الله عليه وسلم احنا قاعدين في حفلة وتفاجئنا ان يعني 100 ميت واحده 200 واحدة وكل واحدة قدامها العرض بتاعها وتفاجئنا ان ايه واتفاجئنا ان كل واحدة مسكت الـ المسكت الـ الكوب بتاعها في يمين اليمين وبتشرب, وبتشرب على ثلاث مرات وبتنزل ما شاء الله قوة إلا بالله دي دعوة يعني كاملة دعوة لأعمال صالحة مهمة جدا جدا جي دعوة انت ركبت الناس بالله أما جئت تاكلي وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هلام تم الله وكل بياميليك وكل مما يليك انت قلت الحديث او ان انت او ان انت شفتي قلتي اعرض الحديث بطريقة ذكية طبعا هتعملي ايه معانا طفل صغير على فكرة وطفل قدك اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شيخنا تطبيق أدب الشراب يكون ايضا على عصير او اي شراب هي الادب لا تتجزاش الادب ما يعني أنا ينفع في الشراب سواء عصير مانجا اطرا بيد الشمال لو عطر ليمون اه والطعم بتاعه صعب شوية مش هثؤ ايدي الشمال يبقى احنا عندنا طرف اليمين طيب هل هنا هتقول لي تنثر على ثلاث مرات جايبين لي كاس كبير او كوباية كبيرة لازم لا طبعا مش على ثلاث مرات لان احنا عندنا الاساس ايه ان لا نتنفس في الاناء الاساس ان لا نتنفس في الاناء بالاضافة ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العطوة وأمر بالعرف خذ العطوة وأمر بالعرف فالعرف قلنا عليه قبل كده اللي هو إيه؟ المعروف عرفا المعروف عرفا كالمشروط شرطة فحنا عندنا من المعروف بتاعتنا والأعراف بتاعتنا إن إحنا حضرتك أما عما نكون قاعدين في مكان وبيجيلنا كوباية ليمون بنشربها على خم... في وقت يتعدى يتعذّر عشر دقائق أو ربع ساعة بناخد منها شوية ونسيبها شوية وده من أداب الضيافة عندنا اللي إحنا نشتغل فيها النهاردة فهنا الأمر بيطلع لهذا للموضوع ده إن أنا بعمل صنم تاني أنا بعمل صنم ما فرش في الإناء الله وبشرب بيميني وما بكونش إن أنا في بقى بعض الأداب اللي هي حاجات من الـ الـ الـ الحياتية، الحياتية. ما ما أظهرش برضه، ما أظهر ما أظهرش مدى اندفاعي على مدى اندفاعي على العصير. ذا حاجات إيه، حاجات اجتماعية بقى أكثر، وذا يعني حاجات ذوقية وحاجات راقية. يعني نصعب جدا جدا أقدم لحضرتك كوبية ليمون، وبعدين أنا بقدمها وبضوي وش وبغصت هني ليك كوبية ليمون طبعا هت. يعني إيه؟ طبعا ده, ده احنا مش متعارفين كده. لا احنا بنشربه مع مع بعضه في القعده وفي وقت كده والا يعني هنضطر نعمل لك ليمون ثاني وهتبقى مشكلة طيب بارك الله فيكم يقولنا إن ان خلاص ان حضرتك هتتحولي لداعيه في هذا الامر طبعا طبعا المسلم جميل والمسلم عنده ذوق في كل حاجة وديت كل حاجة هتلاقي لها اصل شرعي ان احنا اصلا ايه بنتحكم في شهواتنا احنا بنتحكم في شهواتنا والاكل ده زي ما عارفين هو شهوة ده هو ده شوفي إن الدين دايما ييجي يمنع لازم المسلم يمنع شهوته ما ينفعش يطلق لها الحبل على غريبه يطلق لها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نأكل الطعام وهو ساخن تصدقوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نأكل على عن ان ناكل الطعام وهو ساخن أو أن ننفق في الطعام ليبرد طب كل ده ليه علشان انت تكافح شهوتك انت هي طبعا إيه؟ او قبل ما اتخطت انا نفسي ساكن انا جعان جدا جدا اه طبعا بعدين احنا بنا نتكلم عليها في التربية اللي احنا فيها دي كنت اتمنى فعلا ان احسان تكون تربية بالمصاحبة المعهد ده يعملون عزومة جامدة قوي قوي وبعدين نقعد نطلع المواهب بتاعتنا بقى نقعد مع بعض كده يعني يبقى الدرس بتاع التربية بالمصاحبة يعملون عزومة كبيرة وبعدين احنا نقعد ونشوف الاداة بتاعتها هتعمل ايه والله يا جماعة بالرغم ان الموضوع بيبان انه ولكن والله العظيم ما اي حد بينجح فيها ابدا والله قليل دبل بالعكس قليل اللي بيستطيع ان يكبح شهوته وان هو انه بيقدر يسيطر على نفسه فاكرين اول لما قلت لكم في اداب الطعام ان ساعة الاكل ما يتحط قدام الواحد بتجد انه تحول الى وحش غريب والعينين بدأت تلمع وبدأت توسع وحاطط حاجات غريبة إنما طبعا الإسلام قاعد يقولك إيه قاعد يقولك لا قوم نفسك قوم شهوتك علشان ت تستطيع يبقى فعلا أنت تقدر توقف بينادى ربك إن أنت تترك شهواتك من أجل الله سبحانه وتعالى فدي التمرينات الحقيقية زي تمرينات الصيام زي تمرينات القيام كل دي تمرينات ومجاهدات كده في العظمات الناس بتلتزم بالأذان قبل المستطاع لكن المشكلة في بيوتنا أكثر أظن وقتنا مريم بتقول كده انا اقول لها بالعكس كما قالت اسماء بتاعت بالعكس ده في بيوتنا هو كنت ان قلتي اظن طبعا بالعكس ده مهادل مهادل في في العزومات الامر بيكون صعب جدا جدا ده انا ده انا بتفاجئ يعني أنا بتفاجئ كده بيقولوا اتحسبت علينا اه فعلا خلاص هي اتحسبت علينا فلازم ان احنا ايه يعني نكسر الدنيا لا طبعاً وللأسف للأسف إن في صفوات العزامات ما بيظهرش الأدب بتاعتنا الإسلامي ربما عندكم أنتوا النساء الأمر ممكن يكون أكثر شوية على أساس أنتم تهتموا بمظهركم شوية قدام بعض ولو بنات إنما خلاص حد كبير وحد متزوج وكده الامر بيختلف تماما على يجي الدين يحدد لنا ويجي الدين يظبطنا وكده طيب اسأل سؤال بقى ان شاء الله وتقول لي عليه اذكر 5 اداب للشراب لو سمحتي ما تكتبيهليش واحد واحد في في بصي واحد في كتابة واحدة اذكري اذكر 5 اداب من اداب الشراب وما ما حدش يكتب لي واحدة واحده عشان ما نشوفهاش من بعض لا امال انا عاوز في الديهاني 1 من 3 4 5 في بص واحد في كتابه واحدة اتفضلوا الجواب على السؤال اختنا هبة القرآن بتقول اختنا هبة القرآن هو انا, أنا, أنا ابدت اعتراضي قبل كده على اسم هبة القرآن اصلا ولا ما ابدت اعتراضي يا جنعة هبة القرآن انا اظن في المكان هنا ولا كان في مكان تاني في مكان تاني اختنا انت هبة الله انت هبة الله الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وتنعم علينا ووهبك إلينا فأنت هبه, هبة من الله سبحانه وتعالى إلينا أما هبة القرآن معرفش الاسم يعني الصغر منه شيء فإسألي فيها أو تحريها بتقول وبمعرفة سيرة السلاف أن أحد السلاف كان يأكل الكعك عن الخبز لأن الكعك يوفر ثلاث دقائق يقرأ فيه القرآن يجعل الإنسان يقاوم شهوة الأك نعم وإن كنت أنا لا أحب يعني إيه شوفوا جماعة انا دائما بفضل الأمور السهلة البسيطة لتستمر، بفضل الأمور السهلة البسيطة لتستمر. يعني نأكل الكعك ونأكل الخبز ونأكل اللحم ونأكل ونأكل الملوخية ونأكل في أوقات بنأكل في أوقات طويلة، يعني في أوقات طويلة. يعني ثلاث دقائق وإن كان يفرق معهم إنما ممكن ما يفرق مع ما حد ثاني فالأمر وسع بإذن الله عظيم طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاختلافات الموجودة كان الشيخ فارس قال إنه معناه القرآن كله هبات من الله وكان يناقش حضرتك في التسمية لا أتذكر لا أتذكر جزاه الله خيرا هو أكثر, هو أكثر علما هو أكثر علما وأكثر دراية فإن كان لها فإن شاء الله سوف يناقش ما شاء الله جزاه الله خيرا لا ومن غير مناقشة ما شاء الله ما دام, ما دام ما قالها فهو ان شاء الله زي ما لكم هو أكثر علما وأكثر أدبا فما شاء الله لقوة إلا بالله خلاص الموضوع انتهى بلغوا تحياتي بلغوا تحياتي وإن الأمر ان شاء الله تمام كده بإذن الله طيب تعالوا نشوف التسمية والحمد والجلوس على ثلاث دفعات وعدم التنفس في السلام إجابة صحيحة ثمّة <تسلم> التسمية الشرب باليمين عدم الترفس في الإناث الشرب جالساً الشرب على ثلاث نعم ثم قدوة التسمية الشرب على مرتين أو ثلاث عدم الترفس نعم الشرب جالساً الشراب باليمين طيب اقتنيت رأي الشرب جالساً التسمية الشرب على ثلاث مرات عدم الترفس في الشراب أنا عاوز أحل كان الشيخ فارس قال ان معنى طيب حاضر ثلاثة نقص حاضر مريم التسمية الشرب باليمين الشرب على ثلاث مرات الجلوس أثناء الشرب أنا مقصر يا جماعة في الجلوس أثناء الشرب دي. سبحان الله الواحد إيه؟ قاعد يجري ويتنقل من مكان لمكان سريعا فبيشرب وطفا وهذا خطأ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ونطبق هذا الأداب الجلوس قبل الشرب والتسمية والتيامن والتيامن وعلى ثلاث مرات وعلى التنفس في الكوبي والحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله في النهاية الحمد لله لا شيء جميل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا هذا الأداب هذه الأداب إن شاء الله يعني ملحوقة بإذن الله رب العالمين نعملها ونكون من المؤذرين بإذن الله رب العالمين أما هنتكلم عن إيه هنتكلم عن أداب الضيافة انت حضرتك أهد في البيت وجت لك ضيفة طيب نعمل إيه آداب الضيافة نعمل إيه لو في وحدة, وحدة جاية تزورني النهاردة احنا نأخذها على مرتين، هناخدها على مرتين إزاي؟ هنأخذها على مرتين ان مرضي هنتكلم ان أنت هي أنت في بيتك ووحدة جاية كبيتك فاحنا نسوي كأنت هتعملي إيه؟ المرة جاية شاء الله انت راحت وحدة، المرة جاية أنت صحبتك اللي صديقك المرضي انت هتعملي معها مجموعة من الآداب هنعدها سوا، المرة جاية شاء الله. حضرتك هنشوف سواء انت لو انت روح تزوري تزوري صحبتك ايه الاداب اللي ممكن تعمليها عندها اول اداب اختنا هبة القرآن قالت حسن الاستقبال ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يبارك فيك والان اسمحي لي أسألك ما دليلك احنا في دين احنا الوقت دين وعاوز ان احنا كل حاجة تعمليها, تعمليها يبقى لها اساس ديني عاوزين نحول العداد بتاعتنا لعبادات يا سلام كده لو تذكرنا لو تذكرنا الحديث والله العظيم هيصبح معاك حصيلة حديث رائعة وكمية ما كنت تحلمي بيها مجرد ان, إيه إن العمل تقومي بصى المردود الديني بتاعه ايه إن حاجة معينة أنا رايح أتكلم وبعدين فأتكلم ولا لا أو أفكر أحاجة زي كده ألاقي على طول إن حصل لي إيه إني جات لي حاجة قالت لي إيه, إيه, إيه, إيه, إيه فليأكل خيرا أو ليطمت واختبلك ليكن خيرا أو ليطمت ومثلت تذكرت على طول وبقى الموضوع خلاص حاجة جميلة جدا عنه سيدنا إبراهيم مع المرئيجة قال سلام نعم لا أنا بقى هو حسن الاستقبال حسن الاستقبال دي بتوامنين ممكن حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه طب هل الإكرام بحسن الاستقبال كصورة من, من, من إكرام الضيف نعم طيب حاضر طب قديك بقى حاجة ا أقوى اقوى اديك حاجه اقوى, أقوى في الصحيحين تحفظي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين اللي هم يا حينما أقول في الصحيحين الجميل اهدى ما شاء الله محدثين محدثين لا محدثات ما شاء الله لا إلا بالله طيب قدم وفد وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قدم مين وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير قضايا ولا نداما الله يبقى عندنا حصل الاستقبال خدناه ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الاستقبال كان يحسن استقبال الصحابة وكان يحسن استقبال الضيفان فحينما قدم عليه وفد عبد القيفي على النبي... على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا مرحبا بالوفد الذين جاءوا طبعا مستقرار جاءوا غير خزايا ولا ندامة لن يصبكم عندنا أي خزي ولن تندموا عن زيارتكم لنا إيه رأيكم حاجة جميلة جدا جدا أيد صلى الله عليه وسلم ممكن نقول في في حظ استقبال الضيف والترحيب به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه يبقى انا اول حاجة بشوفه كده يبقى انا بشوفه ايه إن اول حاجة كده تصدقت عليه راخدين بالكم اول حاجة كده تصدقت عليه خد يا عم الصدقه دي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه فدخل عليك البيت انت قابلتها بابتسانة قابلتها بصدقة انت فيها صدقة على طول ما شاء الله دي كده اخرنا حسن الاستقبال تحدي في الحظ والحياة الحمد لله رب العالمين طيب عندنا بقى في حاجة عاوز اول حاجة نبدأ بيها فنأخذ بالنا من النية الصالحة النية الصالحة أنا هستقبل اللي جاي لي ذا قبل, قبل الضيف معا دبنوص ساعة لو سمحتي تركزي مع نفسك إن إيه إيه اللي أنت عاوزة تحقق إيه من هذه الزيارة إيه المكاسب اللي ممكن تحصل عليها من هذه الزيارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياتي وإنما لكل مريء ما نوى وبالتالي أنا عاوزة يكون عندي نياتك وإيه أوي, أوي أوي أوي أوي إن أنا أعرف إيه إن أنا أعرف أحصل عليها مع هذا الضيف طبعا النيات ممكن تكون ايه اكتبوا لي كده ثلاث نيات ايه النيات اللي ممكن اكتبها اه اه اللي ممكن ارويها السلام عليكم ورحمة الله الحب في الله يبقى حضريك بالحضر للشيخ حزم على طول إدخال السرور عليها جميل يبقى حضرتك بالحضر للأحمد سعد على طول إدخال السعادة عظيفة بنبلغة في إكرامها يبقى حضريك بالحضر للشيخ أحمد سعد اتباع السنة وإدخال السرور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة الله جميلة نعم طلاث عمد نفسه هو تعيز أصبقه إننا أنا بظهر إيماني وليزد إيماني أطعام الطعام كما أمرني الله سبحانه وتعالى وكما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فلنوي أن الطعام ده يكون من الطعام أطعام إكلام الامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أول ما تخش عليه كده هتنهيها بالمعروف عن المنكر وإدخال السرور عليا إذا طلبت مني مساعدة سأساعدها قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان جميل ما شاء الله قوة إلا بالله طيب خلاص نويت النوايا الخلق الحسن مع أن الخلق نعم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا إذا حدث أمر فأمر نعم نعم إن شاء الله رب العالمين طيب خلاص نويل النواية السليمة خذوا لكم الحاجة فتح الباب قبل وصول الضيف فتح الباب قبل وصول الضيف دي بصراحة أنا شايف أن هذا ده كما لو كان إن هو يكون جديد علينا الأدب ده كما لو كان إن هو يكون جديد علينا أنه أن, هو إن احنا نفتح الباب قبل وصول الضيف جابوها العلماء منين جابوها منين ما هو لازم إيه على فكرة مش اجتهادي يعني أنا ما ليس أقولك إيه والشطارة أن تروح تفتح الباب قبل الضيف ما يجي وليس يا حظر يا شيخ جبتها منين, منين؟ لأن لو أنت بعمدك شدالين أقولك لأ أنا أفتح الباب ما تفرد فتحت الباب لقيت دخل حرامي ما تفرد فتحت الباب لقيت هي معاها حد تاني ما تفرد ما تفرد ما تفرد يبقى احنا عنظم الدليل بتاعنا العلماء فقى الربانيين ذهبوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وفتحوا وبحثوا فيه ووجدوا أن الله سبحانه وتعالى يحصل استقبال المؤمنين قال تعالى في سورة الزمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها أو يعني إيه انت عارف هنقيس بقى العلماء هي لما جابوا الدليل ده قال لك انتبيتك كأنه جنة وهي جيالك وفي إمل الجنة تفتح الأبواب بتاعتها للدخلين عليها قبل ما يصلوها أو قبل, قبل ما يقفوا ببابيها طويلا قال تعالى سورة صار جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الجنات مفتحة لهم الأبواب يبقى هنا كدوا إيه هذا الموضوع هذا الموضوع أيضا خلاص نأخذ الـ الـ الـ الـ الأدب الثالث الأدب الثالث حسن استقبال الضيف والترحيب به حسن استقبال الضيف والترحيب به طبعا احنا قلناها قبل كده بس أنا كنت عاوزمش بالترتيب اللي ما قلته اللي رقم واحد تانينية صالحة رقم اثنين فتح الباب قبل وصول الضيف رقم اثنين هو خلاص فتحت له الباب ودخل يبقى اعمل بعد كده حصم استقبال الضيفي وقلنا من خلال التغسمة ومن خلال كلمة الطيبة الترحيب الترحيب ثالث الترحيب. الترحيب. الترحيب. الترحيب. الترحيب اللي هي مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير طزايا ولا ندامة ثم ناخد بعد كده الـ الـ الأدب اللي بعد كده تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف. تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيفي. طيب هنقدم واجب الضيافة إد إد للبتانا. ليه نحنا لازم نعمل؟ نقدم نقدم واجب الضيافة؟ طيب ليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى احنا كده خلاص عندنا إيه؟ ان احنا الإكرام هنا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والإكرام هيكون الإكرام خذ بس نعم مش أكل بس الإكرام مش شرب بس الإكرام كلمة ما تنهال على الضيف الكلمات السماحة نعم ت نقد رضي ترحيب مستمرة للضيف عندنا أيضا دليل تاني على واجب الضيافة واجب الضيافة وإكرام الضيف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 وإن لعينك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وان لزورك عليك حق هو ده اللي انا كنت عاوز اشرحه بتاعنا وان لزورك عليك حق اللي هي ايه وان لضيفك عليك حق عندنا بقى انت فرضت جالك الضيف نويت ان هي الطايره فتحت له الباب, الباب قبل ما يوصل اديته ورا ترحيب متعدده من ابتسامات ومن كلمات كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أتبت الطعام أتبت الطعام عزانا طبعا نموذج سيدنا إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فجاء بإيه؟ يعني لو جاي لضيف في يوم صيام ما تصومش مثلا عشان تأكل مع ولا ممكن بأهل البيت يأكل مع طبعا الأمر إيه الأمر واسع الأمر واسع إن إيه إن طبعا الأفضل, الأفضل إن حضرتك طالما هي جاية لك إن حضرتك ما تصميش اليوم ده لأن انت كما لو كنت اتفضل كل لأن أنا صيمة طيب أنا هاكل إزاي طيب أنا أصلا كضيف عند حضرتكو إن أحس إن أنا ايه ازاي الواحد يأكل ويتمتع بالطعام او يأكل حتى الشبع ويصل ايه و وانت وانا عارف ان انت صايمه ده حتى من الاداب من الاداب ان انا اتخفف من الاكل تماما حفاظا على مشاعر الصائم حفاظا على مشاعر الصائم طيب اما حد بقى جاي الاهل مثلا مستيق خلاص الرجال الالي اهلك ما يكرموها انت عندك وسائل ثانيه من الإكرام من من الترحيب ومن الاطار وخلافه ولكن مش شرط الطعام انا مصاحبه البيت خلاص ماشي ما مش ما شرط طبعا مش شرط بس وان كنت انا ارى او انا يعني في نفسي شيء من هذا الامر لان انا مش عارف ليه انت موجوده في البيت وهي جت وده ميعاد غدا والشيء الطبيعي ان اخوات او مجموعة نساء مع بعض هتتغدى سوا وحضرتك هتمتنع عن الغدا اخشى ان يقع في صدرها شيء اخشى ان يقع في صدرها شيء <متصفيق> ان انا الامر واسع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ننتقل الى حاجة معينة حاجة معينه عاوز اقولها اللي هي ايه اللي هي ايثار ايثار دي بنتي طبعا ايثار دي بنتي عندي بنت اسمها ايثار وإذا كان بتفق كل حاجة مني مش بتأثر عليا، إنما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى إحنا عندنا الإطار، الإطار. لو فعلنا جماعة يعني سبحان الله موضوع إطار ده مهم جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا يعني وقت ونتكلم فيه كلام كتير من أعجب ما رأيت من أعجب ما رأيت على موضوع الإيطار في الطعام أننا كنت قاعد معنات وبنسمع هدايات فقالوا إيه والله قالوا إن الإكرام الخفي كان أول الله أسمع الكلمة دي يعني الإكرام الخفي قالوا يا جماعة نحن في العزومة وبعدين في طبق أكل معين واللي قاعد جنبي أنا ملاحظ أنه بيأكل منه كتير وحبه قوي قوي فأمانا أعمل إيه؟ أنا ما كنتش أعلم من الطبق ده أنا شوف حاجة تانية أكل منها وطلامة أو مادامة أخويا أو بالنسبة لك أختك, أختك عندها استشراق نفس وعندها أنها طلب ورغبة في هذا الطبق طلب أنا مش هزحمها فيه أنا مش هزحمها فيه طبعا ما اتبع علي أوي وحاجة عالية أوي أوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني إن أخذنا الأدب وإن أذكرنا الأداب الإسلامية هو وليه ذلك والقدر عليه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين منتظر التمام بتاع صلاة الفجر يعني بعد إن شاء الله خمس ست ساعات من دلوقتي منتظر تمام صلاة الفجر وإن شاء الله هيكون في رتاية متواصلة على الوضع خلال الأسبوع يعني بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمر ونفعل جروب الوضع عشان نكون طول الأسبوع في في دين كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسك ومحياي محياي ال 24 سنة حياة أنا حيا بحياهم في ديني ربنا بعيشهم في ديني ربنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته